سلام يا اب الخد التريبي سلام يا اب الشيب الخبيبي سلام يا اب الخد التريبي سلام يا اب الشيب الفضيلي حسين حسين سلام يا اب Salaam ya Aba al-Shayb al-Khazi Salaam ya Aba al-Khad al-Tari ya الشيبي الخاضي بي حسين, حسين حسين حسين سلام سلام detare be majurin ya shabab majurin allah wan ya abashaybin يا علي سلامون يا ابا الخدي التريبي سلامون يا ابا الشايب الخضيب سلام يا أبا الخد التاريبي سلام يا أبا حسين azlalil asher khaydini anzar نادي ولى احبابي ظل لالن عاشر خذني عمور سيف ويل عيل ليل غاب عيني ردت مدمع حات تنادي وانا وإن أحسن ضيعي علي ويدي بها الساعة هنور تمددت لما يقوى بشي وأحفر قبر شواقي دمعاتي داليني اتمدد يا اما يا واحفر قببي عيوني ادور عليه بشواقي دمعاتي يا ابن امي لا حات عين وارا غبرن عسال والي ماتن قبع عزول اي غبرش ابن امي la hat aleha alwara yabreen asaya ablal alasher khidni amwar znab في ضي الغابره وانا احسن الضايع عيني ويدي بساعه الهدره تمددت لما وبكي بعيوني i a d'or i alihi b'aishwagi dama'ati i d'allini gabri shahidi b'l'ummi u la hait a'li tratta Play موسيقى بيانت لي كربل الحزينة من هدا الحاطي بوجات هتينة بيانت لي كربل من هدا الحاطي بوجات هتينة من تذكرت الأخ وفوق الدروب تعفر بل بل يا من حب ربنا بلت حرم لو من الصدر تكسب والحشة تفطر بيانت لي كربل من هدم قطي بوقت هتينة بيانت من هدم قطي بوقت هتينة من تذكرت الأخ وفوق التروب يا من قلبا نبلة حر ما لو من نص صدر تكسر والحشاة تفطر جثة فروق جثة فروق <تصفيق> جثة فروق <تصفيق> جثة فروق جثه فوق التربوميه شوفي كيف صعب ترى علي جثه فوق التربوميه شوفي كيف صعب ترى علي مرمى ما حد غسل ولا كفنا يا والدي حاله jit te el forquetor pomiyan chuf حالته عصبه راه سهلتنا القمر فوق الرومح يلالي قبرته سجد كربله ما جا يا وصل جلاد منه بصف وجمع لا مثله حيدنا كربلا ما جت يا واسف الأجلى منهما وصفوا جمال مثلى هذا تبجيه السماء من الدماء همية ساعة الرزية جذتا متعفرة علىها لعواجية يا واسف جارية كربلا ما جت يا واسف الأجلى منهما وصفوا جمال مثلى وعادي تبجيه من الدماء همية ساعة الرزية جثة متعفرة وحالاها لعواجية يا تشجرية يا يا عيالك دلعها يجي يرضي المحزولة ولغها مغرق إن عدي ولك كسوري العيلة أهل ينصابة عمرها تشيلة قول عيلا عليك ناكه هزيلة دمعي أسينة روحي الحزينة وبعد عليلة جمثاك لا عندي وتبتشي عليلة دمعي المصيبة قولت لك تسينة يا أخويا يا عيالك كم معها يجري يا أخويا يا عيالك كم معها يجري تظل محزنة اللوبه مفري تنادي وينك يا سوري تنادي وينك يا سوري يا خويا يا عيال دمها يجري قلب محزون واللوبه مفري تنادي وينك يا سوري ناقا هزينا دمعي أسينا روحي الحزينا وبعدا علينا جمفاك لا عندي وتبجي علينا دمعي المصيبة ولجلك تسينا يا هللي شفت عدي ذو حولة وفوق تغيّر لونه وسهم في صدره وسهم بعيونه سهم في صدره وسهم <تصفيق> ب... وقدّت الهادي ولا تراعونه يا هلّي شفتك حديثي بحوله وفوقي الغبرة تغيّر لونه تهم في صدره تهم بعيونه وجد الهادي ولا تراعونه في الغاب وجسمك وملك تكسر حوطك يا أخويا والسام الأكبر في الشاط عبار يا وصفات عفر يا لي يمين لي يا يمين ولا شمار Estupd i as usany a usion. Estupd de